طَيّبًا لّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ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 هَّ قَدقُلنا إذًا شَططَاار ه أُلَاائِقَوْمونَ التَّخَذُوا مِ دُونِهِ آلِهَا لَْ لاَا يَأتُونَ عَلَيْهِم بِسُ القان بَين فَمَنْ أأَظْلَمُ مِمَّ نِفْتَ عَى اللله كَذِبَام وَإذذا تَزَللتُمُهُم وَماَا يعبُدونَ إِلَّ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 ومن يَهْدِ الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا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 ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطًا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء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 اكثر منك مالا انا اكثر منك مالا واعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولا اردت الى ربي لا خيرا منها منقلبا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 124. لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا 125. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها, ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا 126. أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا um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 وخير عقبا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 ارمون <تصفيق>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 تيهم <تصفيق> سنه الاولين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 قال ارايت اذ اوينا إلى الصخره فاني نسيت الحوت فاني نسيت الحوت وما انساني هو الا الشيطان ان اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فرتد على اثارهما قصصا